ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وتولوا وَاسْتَغْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حميد جعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير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 واتطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقش عنفته فأولئك هم المفلحون إن تقررون أرضاً حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور عليم عالم الغيب والشهابة العزيز الحكيم